بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة ذكر استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام يقدم الزينبي بتاروت بوجه فاطمة في حسينية القلاف ومع الرواديد محمد حسن حبيب البحراني ومحمد الجميع تبتشي ويتنادي منه بيادر اعظم مصيبه للحشد زيده فاطمه الزهر بضعه الهادي تبتشي ويتنادي منه بيادر وي يا خير البريه مو كني لك وصيه تدري ايش هو فعلوا بي الظليم قام مو علي يا خير البرية مو كأني لك وصية تدري شين هو فعل بي بالظلم قاموا علي بالظلم قاموا علي آه تدري يا خير خير البرية مو كأني لك وصية تدري شيء لهو فعله بيه الظلم قاموا علي تدري بالميحن تسمعي الونا ولا ما تسمع اخبرك يابا ضلعي ويل صاب و تدمع تدري بالمحنه تسمعي الونا ولا ما تسمع اخبرك يابا عوض العيوين صعبة والدمال تيذبع من غبيت عني من غبيت عني يا بويا والجرح بعد ما يهدى كل ظالم جائلة الحقد في عيني يبدأ من غبيت عني يا بويا والجرح بعده ما يهدى كل ظالم جاء الينا والحقد في عيني يبدأ تدري بالبا اللي توقف تدري بالباب اللي توقف عندك استئذن وتدعي جيت تسدر ولكن العدم ما راع وضعي تدري بالباب تدري بالباب اللي توقع عند تستاهل وتدعي جيت اتستر ولكن العدا ما راع وضعي حرف سوي الباب اعصراني حرف سوي الباب عصران رفسه الباب رفسه الباب بعصر رفسه رف الباب ااا واكسران في العصاض العين واكسر او في العصاض العين عيني بالقوم والطموها عيني بيلقو والقمر والدماسه لا تبدعي والدماسه تدري بالباب اللي توقف عندها تستاذن وتدعي جيت أج ستار لكن العدم راح وضعي خرف سوي الباب عصروني وكسر في الحصر ضلعي عيني بيلقوا والطموح. ما سألت بدمعي خود ما ساء ما تدري بالبا. لا تسال اكتر ولكن انعدا مع فراع سوي الباب عصروني وكسروا فين حصر اضلعي عيني بالقوم والطموح قد ما سالت بدي ما النار قطرات من عاينها كل اولادي ما رعوني هو اصرخ يا علي انصرني و والوصية والوصيه تلزم الناس عنهم ولا يعادي واللي ادهى يسحبونا اهاا دلي ادفاضي واللي ادهى يسحبونا اهاا دلي ادفاضي يسحبونا اهاا دلي <تصفيق> واجروا النار وراعت من فَعَائِلِهَا كل أولادي ما رعوني هو ناصرخ يا علي انصرني وانادي واجروا النار وراعت من فعائلها كل أولادي ما رعوني و انا اصرخ يا علي انصرني و اناادي والوصيه تل زمانا عنهم ولا يعادي واللي ادها يسحبونا وهذا اللي ادف قاضي يسحبون هذا اللي